صم الله بنتي على اغاني عاصي الحلاني ما بدي فوت على قلبك حس بدجار انا بدي حبي قلبي يترك اثر ما بدي فوت على قلبك حس بدجار انا بدي حبي قلبي يترك اثر ما بعرف حب ايام وجمعه والسهور انا لما بحب رح حبك طول العمور انا لما بحب رح حب كطول العمور بدي حبك حب جنون متن ما شافوا البشر نزوم السماء وكل الكون قالوا أحلى من الأمر بدي حبك حب جنون متن ما شافوا احلم من الاهريان على انغامه عاصي الحبيبي ممنوع تكون ايامي الا معيه مش لازم نام إلا بحلمي أشعيك ممنوع تكون قيامي إلا معيك مش لازم نام إلا بحلمي أشعيك هاي ده الأشساس ما بحسوا إلا إليك وهي الكلمات من قلبي رح سمعيك وهي الكلمات من قلبي رح سمعيك يحبك حب جنون ما شاف البشر نزوم السما وكل الكون قالوا احلى من القمر بدي ما شاف البشر نزوم السما وكل الكون قالوا احلى من بجنون مثله <متلوم> ما شاف البشر نجوم <متلوم> السماء وكل <متلوم> الكون قالوا احلى من القمر باب ما شاف البشر نجوم السماء وكل <متلوم> الكون قالوا, <أحلى من الأمر> <قالوا <أحلى من الأمر>